يحتاج إلى إيضاح وجهة نظر من يدعو إلى عدم التصويت أو إلى التصويت بلاه هذا الحكم أو هذا الاختيار مبني على العوار والسوء الموجود في الدستور بوضعه الحالي وهو لا شك إنه ليس الدستور الإسلامي ولا الذي يغلب عليه الإسلاميات الدستور الآن ليس إسلاميا ولا يغلب عليه الإسلاميات فأنا أوافقهم لا أكيد. لا أوافقهم على بناء الحب على هذا التكييف نحن الآن يجد أن نحن نحط جدامنا قاعدة أصولية مهمة جدا وينبني عليها الحكم ألا وهي قاعدة اعتبار المآل اعتبار المآل تعني ما الذي يترتب على التصويت بنعم وما الذي يترتب على التصويت بلا وما الذي يترتب على التكناع عن التصويت إذا وضعنا اعتبار المآل جزء لا من مدرك الحكم ومعنا لنا الأمر معناه التصويت بلا أو الامتناع عن التصويت وإفشال هذا الدستور معناه أن يستمر الوضع على ما هو عليه معناه أن يستمر الوضع على ما هو عليه وليس معناه بأي حال من الأحوال يأتي دستور إسلامي يعبر عن الإسلاميات بنسبة 100% ولا 90% ولا بالكيفية التي نرغبها أو على الأقل نقتضيها التصويت بنعم هيجيب الدستور القادم اللي هو اللي بين أيدينا اللي عارفينه والتصويت لا إما أن يفكينا على الدستور وإما أن يبكعنا في الأراثب العلمائي والأراثب العلمائي هذا الدستور ليأتوا بدستور كافر بدستور مكثر للناس جميعا هذا غير بعيد وهنا بهذا وليس رفضهم للدستور إلا لانه يعترف بالإسلام مجرد أنه يعترف بالإسلام هو ده مسار الرفض عند العلمانيين وهو نفسه مسار الرفض عنده هذا الدستور يعترف بغير الإسلام ونحن لا نكرر بدين غير الإسلام ومن ينتغي غير الإسلام دينا فلا يتبع إذن المسألة لا تبنى على هذا المعيار وإنما تبنى على اعتبار المآل أن التصويت بلا سيأتي بدستور كافر مكثر أو على الأقل البقاء على الدستور الحالي وهو أسوأ الدستير الموجودة وإحنا عندنا القاعدة الأصولية أيضا أنه إذا تعارض المصلحة إذا تعارضت للمصلحتان لابد أن ينظر إلى الأعظم لابد أن ينظر إلى الأعظم فيتنازل عن المصلحة الصغرى في سبيل تحصيل المصلحة العظمى وتتحمل المفسدة الأقل في سبيل درء المفسدة الأعظم حتى شيخ الإسلام علي كان يبين أنه لا يجوز للإنسان أن يفتي في أمر مراقع حتى يدرك مسألة خير الخيرين وشر الشرين هذا أمر مهم جدا وعليه تؤثر نحن الآن نعم معناها هذا الدستور ولا معناها أغيره خيره المتاح الآن مفيش أسوأ منه ونعم معناها نجلنا مجلة نحو الأحسن ان شاء الله عز وجل نجلنا مجلة لأن الدستور الماضي والحمد لله أنا بحمد الله سبحانه وتعالى من أعرف إلى مشكلة دستية عبد الرحمن بن يدرس ووضوع الدستور وشاركته في في الإلماء في عدم المشكلات يعني. الدستور الحالي اللي هو بتاعه حفظة رئيسة التشريع وكانت قبل مصدر وحتى يوم وغضعت لأول مرحوة السنة, الف السنة الف كانت مصدر ولو بعد أن استفتي الشعب عليها باسم المصدر طبعت باسم مصدر واللي كان عمل الحكاية دي أبو الأبطال والأبطال وال والمطني الثوري اللي مفيش حسن منه على وجه الأرض قدام القنوات والكلام ده محمد حسيني هيكل هو الذي غير كلمة المصدر إلى كلمة مصدر ومن قبلها وفي سنة سبع وستين الأمم المتحدة أصدرت قرارا بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة في مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة سحق كلمة ذا وخلاها انسحاب إسرائيل من أغتل في سبع وستين واستطاع محمد حسين هيكل أن يصنع نفس الشيء وأن يحذف كلمة ال من الدستور ويوم ما عدلوا كلمة أل ووضعوها ووضعوها فعلا كنص لكن عوار الدستور السادق أنه وضع امرين متناقضين الأمر الأول جاء للشريعة الإسلامية المصدر للتشريع والأمر الثاني أن نحط مدى اسم مدى المواطنة السليمية لم تحظى إلا بهذه العبارة اللي هي قلناها دعاية والناس كلها حظاها وأما المواطنة فشرحت وفصلت تفصيلا حتى إنها ألغت مسألة الشريعة الإسلامية في طياتها ولم يصد ولم يحدث من يوم إنشاء هذه المادة وضعت التسطور في سنة 71 إلى الآن أن اعتدت الإسلامية أبدا وليس لديه محكمة التسطورية ولا أي شيء فكانت هذه المادة مجرد صورة الآن وضع لهذه المادة ما يخصرها فتحسن الوضع فتحسن الوضع الآن وضعت القواعد الكلية في الشريعة والأدلة الكلية والقواعد الكلية لها تفسير كلم المراد وبصراحة يعني أنا كلي أسى وكلي يعني كلي يعني حزن لعلي بخص سبب ورح فشع الناس في وضع مادة ويحقق إسلاما أن كان وراء هذا الأمر من هم على الصغر الأعضاء في الإسلام في صرح الحديث يعني إلى أظهر وتسبب في ضياع هذا الأمر من الدستور حيث كان المولودون في الجمعية التأسيسية يطالبون وتعديلات والأزهر يرفض يقول لا نريد إلا الكلمة الموجودة لا غير نعم لأن على رأس المؤسسة الأزهرية رجل دال الحزب الوقتاني ورجل والرجال نظام القديم وقالل المتربن في أوروبا ويعرف أغراض الوقتان وبذلك أبطأ لهذه المادة واستطاع الإسلاميين الموجودون في اللجنة أن يضيفوا المادة التي هي بعد ذلك بشق الأنفس ولم يستطيع التعديل في أكثر من هذا لكن وحزفت تماما المادة التي كانت يصر عليها الإسلاميون بحيث أنه كواحد مثلا كما الذي أستريح له الآن ما يأتي أن الآن قدامنا الدستور من ناحية الشريعة الإسرائي حالياً أديكم في وضعه. وضعه فلا شك أن الدستور اللي هو الموجود حالياً هو شر الشرين وأن الدستور الموجود اللي هو المطروح للاستفداء هو أقلهما شراً هو أقلهما شراً. وعندنا أمل في الباب الآن هو حدث تعديل الدستور عاليته معقولة فإذا تمكن الإسلاميون من أن ينفذوا إلى السبل ممكنة من تغيير الدستور فسيكون ذلك إن شاء الله عليهم يكون ذلك ممكن لهم إن شاء الله عز وجل وبعد بانتهاء الدستور وإعلانه ستحاول القوى المدنية أنها تنشئ الكفر أو تحاول أن تنشئ الكفر وسيحاول أن ينشئ في الدستور أو أن يتوصلوا بالدستور بلوط عشان شخص رجلس بطاعة الإطامة سوف نقوم بطاعة عامة ونزل ممكن توقع بطاعة بخصوصها على اساس الدستور احنا كلمتكم في في الله وصل على سيدنا محمد اذن انا وصحبه اجمعين الان يتفضل ساميوني الدستور والصبغه الاسلاميه او السياسه الكفار والعلمانيون ومن وازنائه صبغه من صبغه مدنيه اذا فهذا الدستور ينبني عليه اجاب الدعوة إيجاب الدعوة وأن تصبح فرض عين على كل إنسان ما عليه يقدر وما يقدر عندما كان الله عزيزي الشارع المصري أما أنا يجي وقل طبعاً وسمعت من هذا الكلام الكثير للأسف يعني طبعاً الإسلاميون في اللجنة التاسيسية كانوا قله وكثير من الأمور افترحوها لكن الأغلبية رفضتها الأغلبية رفضتها وحتى الآن يعني, احنا يعني نقول ان الموافق على الدستور بأنه أقل الشرين المعروضين معناها هذا الشر ولا أو الامتناع عن التصويت معناها الشرور التي لا حد لها لذلك أنا أقول إنه التعين فرض عين على كل مسلم ومسلمة صوتوا لصالح هذا الدستور حتى ننتقل إلى خطوة أقل شرا من الخطوة التي نحن فيها ليس من باب الاعتراف بحسن الدستور أو نحن ذلك ولكن لما أنه أقل الشرين يعني هذا شر عظيم وذاك شر عظيم لكن هذا فيه أقل الشرين ويجب الدعوة وتكفيف الدعوة الى هذا الامر والطريقة التي يوجد بين ايدينا هذه معظم النافس لا يزال عندنا في نفسها شيء من المطلقة الانتخاب والتصويت نحو ذلك ويرون ان هذا امر غير مشروع بالكلية ولكن أقول ان هذا أمر موجود في هذا الزمان وهو مطروح وهو أمر واقع فيجب التعامل معه بوضعه إنه إذا عملنا إذا سلكنا هذا الطريق فسيحصل كذا وكذا وإذا سلكنا هذا الطريق فإنه سيحصل كذا وكذا أنا شخصيا إنه تلي الشرعي ما ينبني عليه صحة ما يمبني عليه تذويذ الذهاب لصندوق الابطراع سواء الاستفتاء او الانتخاب وان هذا حتى وان كان يطلب فيه رأيه العامة وان كان الجسيس في الفلاشة بتاعته وقال المجنون خده في ايدك ورفع خليه صوت أيوة جال هذه الكلمة وانا سألناك في الفلاشك أيوة نعم حتى يأخذ فيها رأي المجنونين نعم والله نبهني إلى هذه المسألة فكل من كان وليا على مجنون أو معتوه أو مريض أو نحو ذلك فإنه يجب عليه أن ينفكر في كيف يجعله بصوته حتى في الحكم لصالح أقل الشرين شراً بناء الحكم هذا عندي على مسألة الحديث أصله في الصحيحين وتفصيله في جميع ختب السيرة إنه حين طعن أمير المؤمنين فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعرضاه طعنة كانت قاتلة وعلم أنه لا محالة ميزا فوجده لخل من أمعائه فأيقن أنه ما يقيد فا استشار المسلمين يعهد بهذا الأمر إلى أحد أو يترك المسلمين يختارون من شاءه وبعد أن استشار فقالوا له أنا عملت كما على أبو بكر فأبو بكر أحسن الناس وقد استخلف وإن لم تستخلف النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر ولم يستخلف هذا أمر جائز تستخلف استخلف لا تستخلف لا تستخلف إذن فهذه المسألة من ما يسرق إيه الشرع على كيفية اختير الخليفة من بعده كانت فكرة عمر رب العالمين أن جعل الشورى في النفر الستة وقال دونكم هؤلاء النفر الستة الذين توفيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راضا لما اجتمعوا للمداولة وطبعا سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه قطع دابر الفتنة من جميع النواحي أمر صهيبا أن يصلي بالناس صهيب حتى أنه لما مات عمر نفسه كل الناس يقصد بالمن الذي سيصلي على عمره فكان قياس الأولى إذا كان قد طوض أو أمر صهيباً أن يصلي بالناس صلاة الفريضة فلا أن يصلي على الجنازة المبابية أو لا نعم وأمرهم أن ينتهوا من هذا الأمر في غدون ثلاثة أيام أول حاجة لما اجتمع النفر الستة أول حاجة عمله ما يسمى في الزمان اللي احنا فيه بالانتخاب المباشر يعني كل واحد إذا كان هذا الأمر لك فأنت به جدير وإن كان لغيرك فتجعله لمن هم سن فالأصوات بجد يعني آه يعني, آه يعني كل واحد أعطى واحد فأصبح يعني مع عثمان رضي الله عنه وعليك وعبد الرحمن ابن عوف وعبد الرحمن ابن عوف صوت وصوتاً آخر وعثمان أخذ صوته وصوتين وعليك أخذ صوته وصوتين فاجتمعه وخلاص بيجي اتنين تطلعوا أو طلعوا من البداية اجتمعوا التلاتي ويحصلوا على الله وعلى الله وعلى الله يطلع ويختار منه وزميله واحدا فنجعله الاختيار ويبقى هو لا يختار نفسه يختار واحدا منه فسكت فقال تجعلون ذلك الأمر لي فأياكم أي أي اخترت ولا يتمون جاهدنا فطلع عبد الرحمن أبي دانوع برضه من الانتخاب والتصويت والاختيار ونحو ذلك خطوة اللي بعدها وهي التي نبه عليها الآن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأخضاه جعل يشير المسلمين واحدا واحدا يستشير المهاجرين ويستشير الأنصار ويستشيرهم ويستشير النساء في خدور هند أجدي كلمة تصويت وأن يدخل فيه من لا رأي له ويستشير الأعراب يردون إلى المدينة أي أعراب يجي المدينة يمسك عبد الرحمن بن عوص يقوله إذا كان هذا القمر بين علي وعثمان فأيهما فأيهم حتى جمع عبد الرحمن بن عوص رب الله وعنده وعنده وعنده وعنده كلها فوجدهم أكثر الناس يرغبون في ولاية عثمان رب الله عنه لأنه غلب أعلمهم أن علي مثلهم وأنهم أعصدنا رجل هين وعلي وكانهم قد خرجوا من تمر فيه شدة فهم مريدون عمرا فيه إليه كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه باختصار جاء في اليوم الثالث وجلس على من رسول الله صلى الله عليه وعليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على الدرجه العليا من المنبر ويقف عليها وجاء ابو رضي الله عنه على الضفه نزل عنه درجه وقف للدرجه الثانيه التي الخطيب لا ينهى هذا فلما كان عمر الله عنه نزل درجه أخرى فوقف على الدرجه الاولى في المنبر يعني عمر وقف على الدرجه الأولى وابو بكر رضي الله عنه وقف على الدرجه الثانيه وكان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقف على الدرجه العليا فلما كان اعلى الأمر إلى عثمان رضي الله عنه ارضاه رجع الى درجه ابي بكر ووقف على الدرجه الوسط طقف كما يفعل الخطيب اليوم منها هذا جلس عبد الرحمن بن مهره على الدرجه التي كان يجلس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ال عليه وسلم واتى الى علي وعثمان فذا يعظم أعطيناك هذا الأمر أن تسير فينا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخين قبلك يقول اللهم نعم رأيت إن بايعت صاحبك أتسمع له وقل يا يقول اللهم نعم أخذ على هذا هكذا ثم أجلس عثمان على درجة أبي بكر وبايعه أمام الناس فتابع الناس على البيع لعثمان ربي الله عنه ومما يروى أن كان من قلمه والعين اللهم ارضى أن أصحاب رسولك جميعا بسيرته من رب العالمين مرضى الاستلال بتاعي أنا في جمع عبد الرحمن بن هوف رضي الله عنه رأيي فطهاء الصحابة وعلماء الصحابة وعصاب الصحابة وهي الحل والعقل وأيضا جمع رأي العامة معهم لما يقول الرواية حتى يعني حتى استشار النساء في خدورهم والأعراب يقدمون من المدينة فهذا أمر يدل على أن المسألة الموجودة الآن ليست خارجة عن الإسلام بالكلية كما يقول بعض الناس المسألة إن شاء الله لها أصل وبلاش الزمزجة الشديدة في استنباط هذه الأمور من بناه الشرع على المصلحة وبناها على الأعراف ويسر فيها على الناس وإن قدر المسلمين أنهم يعملوا دولة إبقى ساعتها يحكمون فيها كيف شاءهم إنما أنا ما في موقف الضعف ومش جادر أعمل حاجة وأبتدي أقول آه يعني يا كده يا بلاش لا مش يا كده يا بلاش يا كده اللي أنت فيه والبلاش أنك أنت تستمر فيما أنت فيه هاي وانا شكرا على ده الدستور ده شيء سيء بوجود المواطن وغياب الدستور يعني هم اصلا حطوا الدستور الحالي المواطنه الماده 103 على كل حي بص انا مش بقول لك الدستور الحالي معصوم ولا كويس لا انا بقول شر الشرين الشر وانا بص بص الرئيس بص يا سيدي بص انا بقول هذا الدستور الاول شر الشر بقاء على الوضع الحالي شر الشرين بس مش بقول هو مشايخ أنا, انا مش بقول الدستور الحالي كويس والله غير كويس ولا فيه كياسه ما مع... هو اسلامي ولا معبر عن الإسلام بس اقل ضغطا على الإسلام من سابق بس لا طاقتنا فاحنا بتصويت لهذه النقطه والممتنع كانه اعطى سلطه بالظبط كده يا احمد ما تقوليش الممتنع ده خاسج اختمش ده بامتناعه فإنه قلل نسبة الموافقين إحنا الآن عايزين نموه للبلاد وبعد كده يبقى الذين إنكناهم في الأرض يوم ما تبقى متمكنا يبقى عمل اللي انت عايزه إنما الآن الوضع وضعه ضعف وكونات تزعم أنك وضع قوة لا فيه قوة من حيثية لكنها غير مؤثرة العبرة بالقوة المؤثرة هنا ليس فر في هذا الآن لكن تحدث ااا تصدقوا سامحوني اني خلاص افصلها يا محمد نقطة تساوي 1.25 على سالب 4 ال ا مشايخ المسقطة يعملوا نعم مشايخ المسقطة يعملوا اعلان موحد سيطر على المسقطة طيب احنا بنتكلم على مسقطة منين يعني يعني مثلا لو جينا في منطقه لازم ضبط خليك معاك يا مستني انا ممكن نسجل في السكرتاريه في الفورمات كويس ما هو فاضل ده دي اقول لك انا عندي لا واحد لما الاستاذ انا احنا مش كده ازاي فالسهدديك مو قد سعيدني ماذا ببيروه مش عايز نسيه فالنالك فقال له مين فقلت هيا بش عزبت روحش لاله مش عزبت اعلى جيده كده فصله فراح جابل عليك تقال لها تفليح جيره نحنا كذا نحن طايل شغير دي نحن الآن نحن طايل شغير دي نحن الآن نحن طايل دي لشئ الادوات الادوات الاتصال وادوات المعرفه وادوات اللي بنقرا اللي نعم اعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله <تصفيق>